111. فكفرت, فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 112. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 119. وعلى الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 110. متاع قليل ولهم عذاب أليم 111. مَا الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما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 وَآتَنَاهُ فيِالُّنيا حَسَنَةَ وَإِهُ فيِيآخَِةِ لَينَ الصَّالِحينثَُّ أَ حَنَا إلَكَ أَل التَّابِع مََِّ إِل الرَهِي مَ حَن فَ وَمَا كانَنِ المُشِقين إ 117. وإنما جعل السبت على الذين اختلقوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 118. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن